book 2 84 84 الماضي 4 Jakra Jakra Ja sam čitao čitala. Lakad kara tu li tau. Lakad kara tu Ja sam pročitao cijeli roman. Lakad kara tu kulivaja. Lakad kara يفهم يفهم ياسم rozumio razumjela لقد فهمت للتو لقد فهمت ياسم rozumio razumjela cijeli tekst لقد فهمت كل النص لقد فهمت كل النص Odgovoriti. Južib. Južib. Ja sam odgovorio, odgovorila. Laqad ajabtu tau? Laqad ožibtu. Ja sam odgovorio, odgovorila na sva pitanja. Laqad ajabtu ala kulil asila? لقد أجبت على كل الأسئلة يا تزم سمنا زلة أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو أنا أعلم هذا لقد علمت هذا تو سم أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو أنا اكتب هذا لقد كتبت هذا يا تشو لقد سمعت هذا للتو انا اسمع هذا. لقد سمعت هذا يا تو يا سم انا احضر هذا لقد أحضرت هذا للتو انا احضر هذا لقد احضرت هذا يا دونوسيم تو يا سم تو دونيو دونييلا انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو Lakad etej tu bi hada. Ja kupujem to, Ja sam to kupio, kupila.š Lakad išteitu. ešteri Lakad eštereitu hada. Ja očekujem to, Ja sam to očekivao, očekivala. أقع هذا لقد توقعت هذا للتو أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا بيظم سمبياسن اسن. أنا أشرح هذا لقد شرحت هذا للتو أنا أشرح هذا لقد شحت هذا. Ja poznajem to, ja sam to poznavao, poznavala. Ana a'rifu hāda, lakad a'riftu hāda Ana lakad a'riftu